حول قول الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم الآية قال أثابه الله تنبيه إن من أهم قضايا الأخلاق بيانه صلى الله عليه وسلم لها بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مع أن بعثته بالتوحيد والعبادات والمعاملات وغير ذلك فكيف جعلت الأخلاق هي البعثة وبيان ذلك في قضية منطقية قطعية حملية مقدمتها حديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم الدين حسن الخلق والكبرى آية كريمة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب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 وأولئك هم المتقون ولمساواة هذين الطرفين وهو ما في الحديث من قوله الدين حسن الخلق والآية يكون التركيب المنطقي بالقياس الاقتراني حسن الخلق هو البر والبر هو الايمان بالله واليوم الاخر إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة فينتج حسن الخلق وهو الإيمان بالله واليوم الآخر وما عطف عليه وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الدين كله بأقسامه الثلاثة الإسلام من صلاة وزكاة ونحو ذلك والإيمان بالله وملائكته ونحو ذلك ومن إحسان في وفاء وصدق وصبر وتقوى الله تعالى إذ هي مراقبة الله سرا وعلنا وقد ظهرت نتيجة عظم هذه الأخلاق في الرحمة العامة الشاملة في قوله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكذلك للأمة يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وهي قضية منطقية أخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمكارم الأخلاق رحمة للعالمين في الدنيا ومنزلة عليا للمؤمنين في الآخرة ثم قال أثابه الله تنبيه آخر اتفق علماء الاجتماع أن أسس الأخلاق أربعة هي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة ويقابلها رذائل اربع هي الجهل والشره والجبن والجور ويتفرع عن كل فضيلة فروعها الحكمة يتفرع عنها الذكاء وسهولة الفهم وسعة العلم وعن العفة القناعة والورع والحياء والسخاء والدعى والصبر والحرية وعن الشجاعة النجدة وعظم الهمة وعن السماحة الكرم والإيثار والمواساة والمسامحة أما العدالة وهي أم الفضائل الأخلاقية فيتفرع عنها الصداقة والألفة وصلة الرحم وترك الحقد ومكافأة الشر بالخير واستعمال اللطف فهذه أصول الأخلاق وفروعها فلم تبق خصلة منها إلا وهي مكتملة فيه صلى الله عليه وسلم وقد برأه الله من كل رذيلة فتحقق أنه صلوات الله وسلامه عليه على خلق عظيم فعلا وعقلا. وقال الفخر الرازي: لقد كان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، والخلق ما تخلق به الإنسان، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله، فبهداه مقتده، ولا بد لكل نبي من خصلة فاضلة فاجتمع له صلى الله عليه وسلم جميع خصال الفضل عند جميع الأنبياء وهذا وإن كان له وجه إلا أن واقع سيرته صلى الله عليه وسلم أعم من ذلك فقد كان قبل البعثة والوحي ملقبا عند القرشيين بالامين، كما في قصة وضع الحجر في الكعبة إذ قالوا عنه الأمين رضيناه وجاء عن زيد بن حارثة لما أخذ أسيرا وأهدته خديجة رضي الله عنها لخدمته صلى الله عليه وسلم وجاء أهله بالفداء يفادونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ادعوه وأخبروه فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء فقال زيد والله لا اختار على صحبتك احدا ابدا فقال له اهله ويحك اتختار الرق على الحرية فقال نعم والله لقد صحبته فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته قط ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله قط ورجع قومه وبقي هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده وأعلن تبنيه على ما كان معهودا قبل البعثة ان اختيار الله إياه صلى الله عليه وسلم قبل وجوده وتعهد الله إياه بعد وجوده من شق الصدر في طفولته ومن موت أبويه ورعايه الله له كما في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى إلى قوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث إنها نعمة الله تعالى عليه وعلى أمته معه